يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليهم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبأل أمرهم ولهم عذاب عليهم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا, فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثوا ثم لتنبؤن بما عملتهم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير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 يَتَمَّ على عَلَى رَسُولِنا الْبَلَاغُ الله اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتما والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا ومن يوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرض الله قَرْضًا الحسن يضاعف لكم يضاعف لَكُمْ ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم